بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مرضون ما يأتيهم من ذِكْرَ رَبِّهِمْ مُحْدَثَةً إِلَّا, إلا اسْتَمَعُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرَّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۚ وَرَبِّي يَعْلَمُ قَوْلًا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ولا أرسلني قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وَلَا يَجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناه ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقدقَ زَلنا إلَيكُم كتابابًا فيِيهِ ذِكُْكُمْ أَفَل تَقِد وَوكَمْكَ صَمن مِ قَرِيَة كََدْبَالِ مَتَ وَأَن شَعن بَعْدََا قَوْمًَا آخرين فَلَمَّا أَحَسَّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تَنقُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قالوا يا ولنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم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 وذكه من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معلضون وما أرسلنا من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 وَلَا يَشْفَوْنَ إِلَّا لِمَ الْاَرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّيَ إِلَاهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَاً كذلك نجزي الظالمين أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا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 أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُوا الْخَالِدُونَ كلُّ نَفْسٍ ذِائِقَةُ الْمَوْرِ وَنَبِلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُوا وَإِذَا رَآَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا خُزُؤًا أَهَذَا الَّذِينَ يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ سأريكم آياتي فلا تستعجلوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا, ولا عن ظهورهم ولا هم بل تأتيهم بعثة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَدِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مَعْرِبُونَ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون لَنَا صُنْعُ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ وَلَاهُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بَلْ نَتَّخِذُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ العمر افلا يرون اننا ناتي الاظنان قصها من اطرافها ان قصها من اطرافها افهم الغادب والانما انذركم بالوحي ولا يسمع صوت دعاء اذا ما جوع ولا فَسَتَهُم نَفْحَةٌ مِنْ عَدَمٍ بِرَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كنا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 وَلا قَ آتَن موسَ وَهون الفقانَ وَأَ وَدكر للِمُتقين الذين وذكراً للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر بَلْ وَالْقُرْآنَ نَزَّلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ مَوْعِظَةً مقابل وكن به على ديمه القال لي ابي وه قومه ما هذه التماثيل التي انتم ذه على قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ عِبَادَةٍ ۖ أَوْلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ آبَاءَهُمْ كَانُوا عَلَىٰ حَيْرَةٍ مّبِينَةٍ أَأَنُؤْجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالُوا لَبَّ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَعَادَهُمْ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَتَلاَهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِي فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّعَنَهُمْ عَنهُمْ إِلَيْهِ يَمْشُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِأَوَالِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمْعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا انت ظننت ان لم بامانتنا يا أَوَ لَمَّا فَعَلُوهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْتَقُونَ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 قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۖ ذَٰلِكَ رَبُّنَا وَقَدْ أَخَذَ بِعَهْدِنَا وَمَا كَنَّا بِدَاعِينَ بِهِ ۚ قَالُوا أَلُ حَرَقٌ هُوَ الْنَصْرُ أَمَامَ هَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاهِلِينَ قُلْنَا يَا أَبُوكُمْ سَنَأْمَنُ مَنْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَدُ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ, فجعلناهم انا جيناه ونوطا الى الارض التي بنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويقوم بناته وَكُلَّ جَغلنا صِحِي وَجَغلنهُم أَِم متَ يَهدونَ بأمرنا واو احينه اليهم فلى الخيرات واقام الصلاه واتوا الزكاه وكانوا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 وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحَا الْإِذْنَادَ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهْ فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء بأرقناهم أجمعين وبدوا دعوا سليمان اذ يحكماني في الحوض اذ إل نفشت فيه رنم قنب وكننا لحكمهم شاهدين فتفهمها سليمان وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا لَهُ مَاءَ وَالْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا عَفَا وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَلَيْهِ صَبَّةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي مَكَنَّا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عالمين. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ من يغوصون لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنْ لَهُمْ حَافِظًا وَأَيُّ بَدَئْنَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرّ تَْنهُ أَهْلَهُ وَمِسْلَكُم مَّ عَهُ معَحمَ أأَحْمَةً مِنَدِنَا من وَذِك الر وإسناعيل وإدريس ودى الكفل كل من الصعبين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فلا دا في الظلمات أن لا إله إلا أنت فلا دا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَجَعَلَهُ مِنَ الْغِنَى وَكَذَلِكَ نَجِّي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبَّنَا هَبْ لَنَا تخير <تصفيق> لمرتي واستجاب لنا وهو وهب لنا يحيى واصلح لنا زوجه انهم كانوا فَنِعْمَ الْخَيْرُ أَنْتَ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا وَكَانُوا لنا خاشين والتي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا واجعون فَمَا يَعْمَلْ مِن الصَّالِحَاتِ حَنَانَةٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَيَّ قَرْيَةٌ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَجُوجُ وَمَأْجُوجُ قُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ سيدون وقت قرب الوعد الحق لئذا هي شيخه ابن صام الذين كفروا يا ويلنا قد قد كن في غفله من بابكم الظالمين انَّ كَمَن كَذَّبَ بُعْدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَزَاءٍ مَّا أنْ كُنتُمْ لَهَا وَالِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً وكل فيها خالد لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الذين سبقت لهم من الحسنات اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسغا وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفسد الاكبر وتتنقاهم الملائكه غدا يا قوم الذي كنتم توعدوا يَوْمَ نَطُوِّ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهِ وَعَدَنَا عَلَيْنَا إِنَّا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَمَّا الْأَرْضَ يَرِتُهَا عِبَادِي الصُّغَ لِحُوءٍ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ مَعِيَ حَاشِيَةً ۗ إِلَّا رَحْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَإِنْ تَمَلَّوْا فَقُلْ آذَانُكُمْ عَلَى سَمَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدِرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَاحٍ قُلْ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقُّ وربنا الرحمن المستعين ولا ما تصفون